وَإِذَا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسب بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عَسَى الصُّبْحَ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أمين وَمَا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 فلما شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين